أنا الفقير, انا الفقير إلى رب البريات انا المسيكن في مجموع حالاتي انا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير من عنده ياتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لدفع المضرات وليس لي دونه مولا يدبرني ولا جميع إذا حاطت قطيئاتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في آياتي